بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مبين انزلناه قرانا عربيا لعلكم نحن نقص عليك احسن القصص بما <سؤال>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 ويقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتهيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى 10. کما اتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 11. إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن, إن أبانا في ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وَلَقَائِلُ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُ يُوسُفَ لَا تَقْتُلُ يُوسُفَ وَأَلْفُهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ بِالْتَقِطُوا بَعْضُ السِّيَارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالَ وإنا له لناصحون أرسله معنا عذا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف, وأخاف أن يأكله الذئب وأنا 124. ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 125. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعون 126. تركنا يوسف عندما داعنا فأكله الذئب وما أن تب مؤمن إلانا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال فنسولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 125. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوه قال يا بشر هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم وشره بثمنه باختي دراهما معدودة دراهما معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقالا قد اشتراه من مصر لمرأتي أكرم مثواه أكرم مثواه عسا أي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 ولمّا بلغ شدّه أتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك نجيز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك وقالت هيتلك قال معاذ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 واستبق الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ من دبر وَأَلْفَ يا سَيْدَهَا لدى الْبَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ راودتني عَنْ نَفْسِي قَالَ 124. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه خد من قبل فصدقت, فصدقت وهو من الكاذبين 125. وإن كان قميصه خد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 126. فلما رأى قميصه خد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرين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 126. وآتت كل واحدة منهم سكينا 127. وقالت خرج عليهم فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهم وقلنا حاش, وقلن حاش لله ما هذا بشرا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 السميع العليم ثم بدى له من بعد ما رأى الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني 129. فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين 120. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما لا يؤمنون بالله وهو بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلينا لا يستجني اربابهم متفرقون خير ام الله امن الله الواحد القهار وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُنُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ الأمر الذي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأن و الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضعسين وقال الملك مني أرى سبع بقرات سمن يأكلهم سبع عجاف وسبع صوبلات خضري يا أيها وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قالوا أضاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر مور وأخر يابسات لعلي أرجع إلى 129. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سوبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا, إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك لَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ 119. قل نحاش لله ما علم ما عليهم من سوء 110. قالت امرأة العزيز الآن حسح صلح 111. أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن 119. ولم أخنه بالغيب 110. وأن الله لا يهدي كيد الخائمين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمرته قال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلموا قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتوبوا منها حيث يشاء وصيروا برحمةنا من شاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوه فعرفوه وهم له كيون ولم ما جهزه بجهازهم قال أتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أن لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاعُدُ عَنْهُ أَبَاهُ قَالُوا سَنُرَاعُدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ الْفِتْيَانِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ عَلَّهُمْ الله خير حافظا وهو أرحم الراحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا 124. ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير 125. قال لن معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما وَمَا أُبْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا نِعْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَعَلَيْهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمْ وَلَمْ أَدْخَلُ مِنْهَا سيعقوم قضاها وإنّه لذو علم ما علم. 117. أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزوا بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها أن العير إنكم لسارفون قالوا وأقبلوا علينا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنبه زعيم قالوا تَالَ الله لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِنَّا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخير 126. ويستخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله 127. نرفع درجات من نشاء وفوق كل دي علم علي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 لَنَصُونَ جِيًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ بَابَكُمْ قَدْ أُخِذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَدْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَدْنِي لِي أَبِي أَوْ يحب ما الله لي وهو خير الحاكمين إرجعوا إلى بكم فقولوا فقولوا يا أبناء إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصفرا جميل أعسى الله أن يأتيني جميعا وَنَعَمْهُ وَقَالَ يَا سَفَا لَيُوسُفْ يَا سَفَا لَيُوسُفْ رَبّ رَبَّ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُون حَرِظًا أَوْ تَكُون مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَنَا نَمَا أشكو بثي وحزني إلى الله، على إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وعله من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتحسسوني وسوف أخن، ولا. يأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا قَدْ ضَاقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ فإن الله لا نضيع أجر المحسنين قالو تالله لقد أبو بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا وقتني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبون ولما فصلت العيرو قال هأنوصف اني لاجد ريحا لولا انت فندون عنوت الله انك في ضلالك القديم عنوت الله صحرا. قَالَ أَلَن أَقُلْ لَكُمْ أَلَمَّ أَقُلْ قالوا يا ابن استو وقد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزر الشيطان من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء 122. وعلمتني من تأويل الأحاديث 123. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة 125. توفني مسلما وألحقني بالصالحين 126. ذلك من 117. وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين 118. وما تسألهم عليه من أجر إنه وإنا ذكر للعالمين 119. وكأي من آية في السماوات والأرض يموت عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون أفاهموا أن تأتيهم ماشية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بوتة وهم لا يشعرون 129. هذه سبي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وما لاتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا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 116. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 118. ما كان حديثا يفترى 119. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وَهُوَ عَلِيمٌ رَّحْمَتُهُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ